أصل الأرض منهم كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها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 كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول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 من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونضخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل ما سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريد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 أو من نقود لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد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 124. ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 125. لهما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد من محيط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 سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبار السجود واستمع يوم ينادي مناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم